لا أين من نبيه إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على أن لا يشرح بالله, بالله شيئا ولا يسجق ولا يزين ولا يقتل أولادهم ولا يقتل أولادهم ولا يرينهم بين ايديهم لارجوهم ولا يحصينك فيما يرجون فباهوهم فباهوهم نستغفر له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 تَأْمُرُونَ نَقْتَلَنَّ عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّادِمِينَ قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُرْسَالُ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ مَا تُؤْذُونَنِي وَلَقَدْ والله قلوبه والله لك